சமணி கவில நில மனித وَكِيلَ لَهُمْ تَعَلَوْا قَاتِلُوا فِي تَبِيلِ اللَّهِ أَوْ اِذْفَعُوا وَمِنَ الْقُبُرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ والله اعلم بما يكتمون الذين قالوا لا إله سوى الله و قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم خالقين ولا تحسبن الضوء الذين قتلوا في سنة